ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجين بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعل منكم شرعه ومنها ولو شاء الله لجعلكم جعلكم واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون